وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارونَ نَبِيًا وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانُ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إدْرِيذٍ إن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 إِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَتُرِكُوا يَنقَلِبُونَ غَيْرَ مَرْضِيِّينَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسي